تكلمنا عن مساله غسل اليدين للمرفقين مسألة غسل القدمين وذكرنا أنه ينبغي على المسلم ان يعتني بالمرفقين وان يعتني بالاعقاب التي هي مؤخره مؤخر القدم وذكرت فيما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا فيغسل يديه حتى يشرع في العض ويغسل قدميه حتى يشرع في الثوب ذكرت حديثا اخر وهو انه عليه الصلاه والسلام كان إذا غسل يديه أدار الماء علم المرفقين وقول الصحابي كان يغسل يديه حتى يشرع في العبد ليس معناه اطاله الغره يا اخوان لأن الحديث في هذا هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه إن أمتي ياتون يوم القيامه غررا محجلين من آثار الوضوء قال أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا من قوله ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ في غسل يديه ولا في غسل رجليه حتى يرسل ساقه أو حتى يرسل يعني عبده إلى الإبريقين كما كان يفعل أبو هريره وقد خالف أبا هريره كثير من الصحابة بل كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل عبده مبالغه في الغسل لهذا يعني اكرم الاقوال في هذا الباب قول الامام مالك رحمه الله تعالى ومذهبه ان الواجب هو الاقتصار على ما جاء في الايه وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غسل القدمين او غسل اليدين الى المرفقين ولا ينبغي مجاوزه ذلك لانه يعتبر بعد ذلك من الغلو وقد نهينا عن الغلو وخير كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن أنبه إلى أن اطاله الغرة ليست من السنة فالواجب على المسلم أن يعتني بغفل يديه ويدخل فيهما مرفقيه وقول الصحابي كان إذا غسل يديه أشرع في العبود يعني لما رآه يدير الماء على مرفقيه كأنه أشرع في العبود يعني بدأ يشرع في غسل عضده والعضد هو بعد الساعد عندنا الكف ثم يأتي الرسل الرسل ثم يأتي الساعد ثم يأتي المرفق ثم بعد ذلك العرض ثم يأتي الإبل وهذا هو موضع <تصفيق> الإبل السلام على <تصفيق> فيه فيه في عن فغسل وجهه قبل ان يتمزمر او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمزمر فليمزمر ولا يعيد غسل وجهه الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان في مكانه او بحفره ذلك قال فيها وسال مالك العقارات الناسيه هي متضمنه في التنجس حتى قال قال يتعين ان يعيد الغسله وينظف وينتثل ما يستقبل اذا كان من الماضي اراد امام مالك رحمه الله تعالى بهذه الترجمه ذكر مساله من مسائل الوضوء وهو مساله ترتيب الاعضاء في الوضوء ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام أنه لا يرى وجوب ذلك بل يرى استحبابه وسلميته وأن ترتيب أعضاء الوضوء عند الإمام مالك ليس واجباً ودليلهم في ذلك أن الله جل وعلا أمر بترتيب أو أمر بالوضوء فرتب الأعضاء بالواو فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فرتب هذه الأعضاء بحرف الواو والواو يا إخواني لا يفيد الترفي عندما تقول أنت جاء جاء محمد وعبد الخادس هذا لا يفيد بأن محمد هو الأول أو عبد القادر هو الأول صحيح ولا لا لكن لو قلت جاء محمد ثم عبد القادر أو جاء محمد فعبد القادر ثم أو تفيد الترتيب أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي يعني بالوقت جاء محمد بعد القوق ثم جاء عبد القادر وأما جاء محمد فعبد القادر يعني تفيد الترتيب والتعقيد مباشره أما الواو فلا تفيد ترتيبه هكذا قال ولهذا قال الإمام ما رحمه الله تعالى عن رجل نسي غسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فإذا يتمغمض بعد ذلك وحدها يعني يأتي بالمضمضه وحدها لماذا؟ لأنه يرى بأن المضمضه سنة فلا تدخل في هذا الباب فلا أما الذي غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم غسل وجهه إن كان الرجل ما زال في هيئة الوضوء هذا معنى قوله إذا كان في مكانه أو بحضره ذلك يعني إذا كان الرجل في مكان الوضوء ثم تذكر بأنه غسل يديه قبل وجهه أعاد فغسل وجهه ثم ذراعيه فإن تذكر في آخر الوضوء يعني تذكر بعد أن او عند غسل قدمي غسل قدمي ثم تذكر ماذا يفعل بالمذهب يغسل وجهه ثم يأتي بباقي الافعال التي بعد الوجه لانه يرى استحباب الترتيب اما إن طال, ان طال العهد بذلك كما قال قال فليغسل او بحضره ذلك اما ان طال العهد بذلك وجفت الاعضاء فإنه لا شيء عليه في مثل مذهب يعني إذا اغتلت الذراعين قبل الوجه وطال العهد بذلك يعني بعد من شفت أعضاء تذكر فإنه لا شيء عليه واضح إخوانا هذا في مذهب الإمام المالك لكن قال بعض أهل العلم إن ترتيب الأعضاء الواجب فمن نكس في وضوئه في الواجبات فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ودليلهم في ذلك أن الله جل وعلا أمر بالوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالوا إن الله جل وعلا رتب في هذه الآية ذلك أنه جمع بين المغسولات وبين الممسوحات، وكونه رتب هذا الترتيب، أي جعل بعض المغسولات وهو الوجه والذراعين، ثم ذكر مكح الراس ثم ذكر بعده غسل القدمين، قالوا هذا فيه إشارة إلى أن الترتيب مقصود. هذا الدليل الأول، لأنه لو لم يكن مقصوداً. لا خلص النظير مع النظير يعني يدير المغسولات وحدها والممسوحات وحدها فلما خلط الله جل وعلا بحرف الواو بين المغسولات والممسوحات ورتبها هذا الترتيب دل على أن هناك نكته يعني أن هناك فائده وهو ترتيب هذه الاعضاء على هذا الوجه الذي ذكره الله جل وعلا في القران قالوا ايضا ان هذه الايه شرطيه قال الله قال يا ايها الذين, يا أيها الذين امنوا اذا يا الذين قمتم الى الصلاه واذا هنا اسم شرط اسم شرط جاز جوابه ماذا جوابه صلوا وجوهكم اقول قالوا ايضا ان الله جل وعلا ذكر في الايه وعلق ذلك بالشرط قال اذا قمتم واذا شرطيه جوابها تغسلوا قالوا وجواب الشرق ينبغي أن يكون مرتبا على شرطه الدليل الأقوى في هذا يا إخواني. هذه أذنة نعم دليل الأقوى في هذا قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكس في أعضاء الوضوء. لم يقدم عضوا على عضو ولم يؤخر عضوا على عضو بل كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر الترتيب الذي جاء او نقصت عليه الايه هم اثنان الى هذا الحد كلام الموجبين عنده قوه الناس اللي قالوا الترتيب واجب كلامهم قوي لكن يعكر عليه ما رواه الإمام أحمد يعكر عليه ما رواه الامام احمد وابو داود هذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر والنووي عن المقدام ابن معدي ثالث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا انتبه غسل كفيه ثلاثا, ثلاثا ثم غسله ثلاثا ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين طبعا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأطه وأذنيه ظاهرهما أو ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثة. هذا الحديث حديث فيه تصريح بأنه عليه الصلاة والسلام أخر المضمض والاستنشاق على غسل الوجه والذراعين لكن هذا الحديث بالذات قد أخرجه أبو داود من طريق الإمام أحمد على كفر فيه وأنه عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل برعيه ثلاثا ثم متح رأسه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه ثلاثا وإذا كان الحديث بهذه الكيفية فإنه يكون على نسق الايه وعلى نسق ما ثبت على رسو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله في الوضوء لهذا قال بعض من تعرض لحديث مقدام بن معدي الذي فيه تاخير المضمه قال هذا الحديث فيه نكاره في متنه وضعته لاجل هذا وعلى هذا نقول لاخوانك الصحيح أن ترتيب اعضاء الوضوء واجب لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينقل عنه التنكيس إلا في هذه الرواية وقد علمتم أن أبا داود أخرجها من طريق الإمام أحمد على الترتيب وأيضا أن الآية تدل بنسقها وترتيبها أنها تدل على وجوب الترتيب لأن الله جل وعلا جمع بين الممسوحات والمغتولات ولو كان الترتيب غير مقصود لفصل الله جل وعلا النظير مع النظير أي المغسولات يجعلها مع المغسولات والمنسوحات يجعلها مع المنسوحات الله تعالى أعلم ثم قال وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى طلب قال ليس عليه أن يعيد خلافة لماذا؟ لأن الإمام رحمه الله تعالى كان يرى أن المضمضه والاستنشاق والاستنثار من السنن وترك السنن لا يبطل الصلاة وعلى قول بوجوبهنا فيجب أن تعاد الصلاة طبعا. ونحن قلنا قد رجحنا أنهما واجبان وعليه نقول إن من نسي المغمضة والاستنشاق بعد أن صلى ثم تذكر فعليه أن يعيد صلاة قد حدثني إذن عن مالي عن المسيئة عن الأعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من يده فإن أحد في وضوحه فإن أحد أحد لا يزل لنا فإن أحد لا وحدثني عن مالك عن ملك الأسلام أن قال يا عمر من الخصات قال فينا ليتنا احدكم مصطاع خليله الله وحدثني عن ذلك عن ذلك اسد الذي تعرف عبارة المحدثين قال وحدثني قال انك اذا مشيت وحدثني كانه وحدثك انت فقل قال وحدثني نعم قال وحدثني عن ذلك عن ذلك لنفسك أن تسير الزباية كأنه الذين آمنوا إذا قمتم إلى الضلاح تغطين مبيوهكم وإنهيكم إلى النراحة وامتكوا بأخوصكم وأرجلكم إلى التعامل أن ذلك إذا قمتم إلى المضاقع يعني أنهم قال قال يحيى قال مالك الأمر عندنا إن أنك الله ولا من جن ولا من حيث يزيد من الجسد ولا يتوصى إذا من حالة يحضر من مكة أو رفور أو نعم وقال وحدثني عن ماء عن ناكة أن النعوة رفع لجمال جانبا ثم ينرسي ولا يتوصى شعى الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان مسألة من مسائل الوضوء وهي نواقض الوضوء وذكر ناقضا من نواقضه وهو النوم ولهذا قال باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ومقصود هذه الترجمة مقصود الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الترجمة أن الوضوء للنائم انتبه أن الوضوء للنائم لا يجب على الفور، وإنما إذا قام يصلي لهذا قال باب وضوء النائم إذا قام يصلي يعني أن النائم لا يلزمه الوضوء مباشرة بعد استيقاظه إلا إذا أراد الصلاة والمقصود الثاني من هذه الترجمة التنبيه على أن النوم ناقض للوضوء قال الإمام رحمه الله تعالى يحيى عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان وقد سفق عن الأعرج أو عبد الرحمن بن هرمث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا استيقظ أحدكم من نومه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه مع أن الاستيقاظ إنما يكون من النوم قال أهل العلم قد يكون الاستيقاظ من الإغماء أو من الصرع فيغمى على الرجل أو يصرع، فيستفيق بعد ذلك ويستيقظ وأراد أن يقول بأن الاستيقاظ المقصود بهذا الحديث هو النوم فقط أي أن من استيقظ من نومه فلا ينبغي أن يدخل يده في الإناء الذي يتوضا منه إلا إذا غسلهما هما ثلاثا أما من قام من اغماء أو من فرع فلا يلزمه إذا أراد أن يتوظى أن يغسل يديه قبل أن يغسلهما في الإناء ثلاثا في آخر الحديث فقال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأن النائم ربما طافت يده في مواضع النجاسه فاصابه شيء من النجاسه وهذا وهذا التعليل هو حكم على الغالب وهذا التعليل يا اخواني حكم على الغالب والا من جزم بان يديه بأن يديه لم تطوف في اماكن النجاسه بان ربطهما أو بأن وضع قصازين عليهما فإذا قام خلع القصازين فإن الحكم لا يتغير وعليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثا لأن أهل العلم اختلفوا في حكم هذا أو في علة هذا الحكم هل العلة تعبديه محضه بمعنى أنه حتى لو ربط يديه أو وضعهما في قصازين فإنه يلزمه إذا قام من النوم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا وعلى كونه تعبديا فإنه يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا أما على كونه غير تعبدي وهو معقول المعنى قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّله بقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قالوا إذا ضمن أن يديه لم تطوف في أماكن النجاسه فلا يلزمه ذلك والحال أننا ذكرنا قاعدة فيما سبق إذا اختلف أهل العلم في توجيه حكم من الأحسان وكان هذا الاختلاف وجيها فينبغي المصير إلى ماذا؟ إلى المحكم. وهو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده في رواية, في رواية مسلم فليغسل يده ثلاثا فإنه قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا هو الحكم في هذه المفألة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه هل استيقظ أحدنا من نوم غيره لابد أن يستيقظ أحدنا من نومه قال أهل العلم الفائده في هذه اللفظة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه ليبين بأنه عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا نحن لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه لهذا يده عند نومه قالوا لا تقوصوا في أماكن النجاة هذا على القول بأن الحكم معلق، وأما على القول بأنه تعبدي فلا يحتاج إلى هذا التأويل الكثير هذا الحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على شرعيه غسل اليدين وكراهه غمسهما في الاناء قبل غسلهما او قبل غسلهما في الوضوء وان ذلك ليس مختصا بنوم الليل على الصحيح وأن ذلك ليس مختصا بنوم الليل على الفطح بل هو عام في كل استيقاظ من النوم ويتأكد في الاستيقاظ من نوم الليل لأن الحنابلة يا إخواني تمسكوا بهذا الحديث على وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل فقط ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قالوا البيسوسة لا تكون إلا من نوم الليل لكن وجهه الأئمة الآخرون بأن المقصود باتت يعني أين كانت وهذا له نظائر في اللغة ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على الفرق وهذه قاعدة مهمة اخواني قاعدة مهمة قاعدة صفحية مهمة فيه دليل على الفرق بين ورود الماء على النجافة وورود النجافة على الماء كيف اذا كانت في ثوبك نجافة او في يدك نجافة ثم طببت الماء عليها يعني الان اوردت الماء على النجاسه النجاسه موجوده فاوردت عليها الماء هذا معنى ورود الماء على النجاسه اذا ورد الماء على النجاسه فانه يزيلها واضح واما اذا وردت النجاسه على الماء عندك ماء فسقطت فيه نجاسه الان النجاسه هي التي وردت على الماء هنا نقول يتنجس الماء اذا كان قليلا طبعا او اذا تغيرت احد اوصافه لانه تعرف بان الماء الذي لا يجوز الوضوء به هو الماء المقيد والماء المقيد نوعان ماء وردت عليه أو ورد عليه شيء طاهر فقيد به فتكافر فقيد به كيف نقول لحما ماء غباء أه ولما الظهر ماء ولا الورد هو ماء لكن أضيف إليه الورد مسحوق الورد أو مركز الورد أو أضيف إليه مركز الظهر أو أضيف إليه مركز الكلور فصار ماء زازل او ماء الزهر او ماء الورد هو ماء تغير بطاهر هل يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء به لانه خرج عن وصف الاطلاق وهو تسميته بالماء لانه في وضع الاوقات كانت في البلد يزيد الزازل في الماء كي تتوظا به خاصه كي يكون الماء حجرة كين به نحسه بالريحه على تعال الماء على صح ولا بعض من لا يتفقه قال هذا الماء قد تغير احد اوصافه وهو الطعم وبالتالي لا يصح الوضوء به نقول هذا خطا لان هذا المغير هذا المتغير الماء المتغير إنما تغير طعمه بطاهر وليس بنجس ثانيا لم يخرج على وصف الاطلاق لانه كيف سكول هذا ماء وضوء ماء زافر. صح، فإن تكافر الكلور بشيء يعني ذائب حتى صار نأب خرج عن وصف الإطلاق وبالتالي لا يجوز الوضوء به هناك ماء أيضا آخر ووقعت فيه النجاسه فإذا وقعت النجاسه في الماء وتغيرت أحد أوصافه وهي الطعم واللون والريح إذا تغيرت الريح تاعه أو الطعم أو اللون بسقوط النجاسة فيه لا يجوز الوضوء به وإنما ينبغي أن يطرح لا يجوز أن يتوضا به وكما يقول علماء المالكية لا يطرح لا للعاده ولا للعبادة واضح إخوان اذا هذا الحديث فيه يعني دليل على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء فإذا, وردت النج... فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته إن تغيرت أحد أو او أو كان الماء قليلا من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على كراهه غمس اليدين في كل ماء بعد الاستيقاظ من النوم ممكن الإنسان يستيقظ من النوم فأخذ يعني خبزا وأدخل يده في العسل حتى يأكل. فنقول له يكره أن تمس أي ماء إلا بعد أن تغسل, أن تغسل يديك ثلاثا قياسا على الماء. قال العلم قياسا على الماء. قالوا بهذا قالوا كراهة. يكره أن يعني يغمس يديه في أي إناء ماء سواء كان ماء أو كان غير ذلك من المائعات من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على استحباب التسليف في إزالة أو في غفل النجاحة ويستفاد هذا من الرواية التي عند مسلم أو من الروايات عند مسلم وهي قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يخلهما في الإنان وأما في الكلمة أما الكلب أخواني إذا ولغت إناء أحدكم إذا شربت إناء من الآنية فإنه يجب أن يغسل سبع وإحدى هذه يعني يعطفر الثامنة بالتراب يعني واحدة بالتراب وسبعة بالماء واضح هل الآن هذه السبعة تعبودية أو ليس تعبو هذا محل خلافني محل ذكره الآن من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على استحباب الفاظ الكنايات فيما يتحاشى من ذكره من أين يُأخذ هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين فاتت يده ولم يقل عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري لعل يده مست كذا أو كذا أو كذا من الأماكن المعروفة وإنما كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكنايات مما يتحاشى من ذكره وهذا فيه أدب من أدبه صلى الله عليه وسلم ونكرر النداء أن علينا أن نتربى على مثل هذه الأداب وأن نكني قدر استطاعتنا ويعجبني قول بعض الناس إذا أراد أن يتبول أكرمكم الله أن يقول رايح رش الماء أو رايح طير الماء هذه عبارات يقولها العوام عامة الناس لكنها عبارات فيها أدب وإن كان التعبير بالتبول ليس حراما أو ليس مقرها لكن هذا فيه زيادة أدم. وعلينا أن نتمثل مثل هذه الألفاظ التي هي كثيرة عن آبائنا وأمهاتنا. فينبغي أن نتمسك بها لأنها مما يدعو إلى محاكاة الأخلاق. وأخر هذه الفوائد وليس وأخر الفائدة الأخيرة وليس والأخر هذه الفوائد ليست الأخيرة. في الحديث فيه فوائد كثيرة. في الحديث دليل على استحباب الأخذ في بالاحتياط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك ما لم يخرج الى حد والفتر لأنه عليه الصلاه والسلام أمر بغطر اليدين قبل ادخالهما في الإناء ثلاثا والعلة لأنه لا يدري أين باتت يده وهذا يدل على وجوب أفضل احتياطات أخذ الاحتياطات للعبادات ونحوها ما لم يخرج إلى حد الشكل لأن بعض الناس ربما تسلط عليه ابليس وأوهمه أن الماء نجس أو أن ثوبه قد ارتد عليه شيء نجس في مكان استنجائه حتى قرج الناس إلى حد الجنون فكنت حدثتكم أنه قديما كان بعض الناس يخرج ويغسل سرواله في بيت الخلاء لانه يظن أنه قد ارتدت عليه شيء من النجاح بل قد يصل حد الوسواس ولو إلى الى هذا كل من كان قد بداه شيء من الوسواس أن يطرحه يعني إذا جاء كبير وقال في يوم تياره مرسل فتقول إذا كان هذا الشيء تكررت كله معليش. معاليش تحذر تكلم معها تتكلم معها قل له معليش حتى هو ما قلت في وجهي ما تخزره بعد يقول لك يو دير عيك راتح باطلة قل له خليها الباطلة أنا لكم باطلة فإذا خالفته مرة ومرتين ذهب عنك أما إن طاعته فإنه يذهب بك حتى تصير مجنونه وكان أحد من أعرفه وقد ابتلي بهذا الوسواس يأخذ كف الماء كان دخله الشك أنه يتوقف بالماء أم بالهواء وهذا حقيقة ما ليش يعني هذا شيء حقيقي يعني كان يأخذ الماء بكفيه ويضربه بقوة على الحائط حتى يسمع فوق الماء فيتأكد أنه يتوقف بالماء والعين ما يستوحى فكل من يرى هذا الإنسان يعلم أنه أصيب في عقل وتعرفوا جميعا ولعل أكثركم قد صلى أمام بعض الناس ممن إذا كبر جاءه ابليس فقال له لم تكبر فيزيد كبر بعد يجيه يقول له ما كبرت بعد كيف حقق قبلي كبر يقول له رجل غير الله ما قلتش أكبر فماذا يفعل يقول الله أكبر يكرر رضاء هذه بشي تأكد بالي قال الله أكبر هذا الأكبر قال وهذا كله من عبث ابليس بل إن ابليس يا إخواني أخذاظ الله وجنبنا الله شره ونعوذ بالله من شره ابليس من ضحكه على غير الفقيه وبشراتم بهذا التعلم يا إخواني أرىكم تتعلموا ستقضون على ابليس ما كان شيء انت على ابليس من تعلم المسلم دينا وما كان شيء يطرح به ابليس ان يبقى المسلم جاهلا لا يبذل شيئا اسلام قاعد في الدار ويدور يدور يدور خلاص يطيح في حوض الزيت في وحده اخرى يدور يدور وبعد خلاص تخلص حياته هكذا لكنه لا يعلم لا صلاه ولا وضوء ولا زكاه ولا اي شيء اقول من تلاعب ابليس قد ذكر هذا لماذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي ارجو من اخواني ان يقرا فيه ويتمعن في فوقه كتاب عظيم اغاثه اللسان من مصائب الشيطان هذا كتاب من ألقى في الكتب ومن امتع الكتب وانفعها في يعني معرفه الانسان بمداخل الشيطان ووساوسه ياتي ابليس فينزع يعني لنا المتوسوس شعرة من دبره فيوهمه أنه قد انتقض وضعه ومعلوم الحكم الواضح الذي أكرر وأقول ينبغي أن تتمسك بالمحكمات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فيزيد فينزع شعره من دبره فيوهمه انه قد انتقل الوضوح فيذهب ويجدد الوضوح نعوذ بالله من الوساوس ولهذا اقول ينبغي ان يتخذ المسلم كل الاحتياطات في عباداته لكن لا ينبغي ان يخرج به الى حد الوسوسه لان الوسوسه محرمه ثم قال رحمه الله تعالى عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضا الصحيح يا إخواني حتى لا نقيم في ذكر الخلاف لأن مسألة الخلاف في النوم مسألة كبيرة أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى تسعة وبعضهم, وبعضهم إلى ستة وبعضهم إلى ثمانية لكن محصل هذا الموضوع وهو موضوع النوم أن النوم ناقض للوضوء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عتال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وظول ونوم يعني حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر ورقف للمسافر أن لا ينزع خفه ثلاثة أيام وهو يستح عليه إلا إذا أقابته جنادة في هذه الحالة ينبغي أن ينزع خفيه ويقتتل، لكن لا ينزع خفيه من بول أو غائط أو نوم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم من ظن النواقض التي أجمع عليها الأمة أو أجمعت عليه الأمة وهو البول والغائط فدل هذا على أن النوم في حد ذاته ناقض وليس سببا لانتخاب الوضوء وإن كان هو في حد ذاته سبب انتقاد الموضوع في هذا يذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال كنت من من يرى أن النوم ليس بناقض ودليلهم ما روي عن الصحابه بالاسانيد الصحاح انهم كانوا ينامون ثم يقومون ويصلون ومنهم حديث ابن عمر قال كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوقع وأحاديث أخرى فيها أن الصحابة كانوا كان يسمعوا لهم غطيس لكن المحكم أنه عليه الصلاة والسلام جعل النوم مع البول والغائج وكون النوم ناقضه ذكر قلت بن البر عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان لا يرى النوم ناقضا قال وكنت في يوم جمعة جالسا أمان رجل غاطا في نومه لذا يندغي على الإيمان إن كان من بيننا أئمة إن رأى في الجمعة من هو نائم أن يأمره بأن يتحول من مكانه حتى يذهب عنه النوم ولا يفرق الناس ينامون قال غاصا في نومه فقرج منه ريح عظيم قال فقلت يا هذا اذ هل تتوضا فانك قد نمت استحي ان يقول له قد احدثت فقال له ما به النوم لا ينقض الرجوع قال قد احدثت قال بل انت الذي احدثت واتهم الامام ابا عبيد القاذف بن السلام بانه هو الذي أحدث قال من ذلك اليوم صرت اعتقد ان النوم ناقض لأن الانسان لا يشعر به لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العين وكاء السهي العين وكاء السهي ويهبط السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء والسهي هو حلقة الزبن فشدها النبي صلى الله عليه وسلم النوم بالرباط الذي تربط به سم القربة تعرف القربة ها القربة تربط برباط بخير فإذا نزعت الخير سال الماء وتزفق الماء منها كذلك العين هي بمثابة الرباط لما يخرج من الإنسان من ريح وغيره فإذا نامت العينان كأن العين هي الرباط إذا نامت العين كأن الرباط محل فيخرج كل شيء ولا يتحفظ من أي شيء لهذا كان النوم يا إخواني ناقضا من نواقض الوضوء لا يفرق فيه بين نوم الجائد أو نوم المتجح أو نوم الرافع أو الساجد على أقوال كثيرة عند أهل العلم لكن قد يقول قائل هل كل نوم ينقض الوضوء نقول لا النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الثقيل وأما النعاس فلا ينقض الوضوء ما الفرق بين النوم الثقيل وبين النعاس؟ ذكر الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع غريب الحديث ذكر فرقا مهما جدا بين النوم وبين النعاس. فقال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حقيقة النوم حقيقة النوم هو الغشيه الثقيله هذا هو النوم يعني حتى في ذلك صغيرة لكن لا تشعر بأي شيء. لا ظاهرا ولا باطنا يعني انك ممكن تحته امامك لكن لا تسمع شيئا ولا ترى شيئا حتى ولو كانت غفوه صغيره نومه صغيرة لكنها اذهبت بكل عقلك ولم تشعر لا بالظاهر ولا بالباطن هذا النوم ناقض للوضوء لأنه يدخل في عموم النوم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي رحمه الله حقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. هي الغشية الغشية التي تهجم على القلب. فتقطع الإنسان عن الأمور الظاهرة. انسان أمام الناس، أمام يعني يتحدثون أو يعملون، فإذا أخذته هذه الغبوة وتملكت قلبه، فإنه لا يشعر بذلك، ما يسمع، لا حديث، لا صوت، لا جاره لا أي شيء، حتى ولو كانت في مثلث هذا هو النوم الذي ينقض الوضوء. ثم قال والناعث هو الذي رهقه سق يعني عين الثقل. يقول هو الذي رهقه ثقل فقطعه يعني قطع هذا الإنسان عن معرفة الأحوال الباطنة يعني ما تعرف تقاطي لكن لا تسمع الصوت الحاركة يهضر بالضبط هذا لا تفقهه هذا هو النعاس وهذا لا ينقض الوضع على القول الصحيح صحيح ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني عما قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم في تفسير قول الله جل وعلا يا أيها الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن, ذلك أن هذه الآية نزلت في معنى إذا قمتم من المراجع يعني النوم والصحيح أن هذا مقصود لكن يقصد معه غيره يعني هذه الآية ما يشخص في القيام من النوم فقط وإنما في كل قيام هذا أراد الإنسان أن يصلي يقوم إلى الصلاه فعليه أن يتوضأ ويأتي بالتي أو بالأشياء التي أوجبها الله جل وعلا عليه ثم قال رحمه الله قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاة ولا, ولا من دم ولا من دم. ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوبأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم بين الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. هذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح لا ولا القيح ولا القيح ولا دم يسيل منك ينقذ الوضوء وعبر عنه المالكية بقاعدة في هذا الباب وأن الذي ينقذ الوضوء هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الفشحة والاعتياد، هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد تصوروا ان إنسانا دخل الخلاء فخرجت منه خمصة صافية أو حجرة على قول الإمام المالك لا ينتقض وضوء لماذا؟ لأن الخارج غير معتاد. لأن المعتاد من الخارج أن يكون أكرمكم الله غائطا او يكون بولا فاذا خرج شيء غير معتاد من مخرج معتاد فانه لا ينقض الوضوء ايضا لو خرج الشيء المعتاد من بول او غائط من مخرج غير معتاد كما اللي يديروا ل... ال يعني هذاك ال يعني هذا الكيس هذاك اللي يخرجوه الناس اللي يكونوا امام مرضى لا يستطيعون الحركه او القيام بقضاء حوائجهم يديرونهم يدخلهم فتحه ويخرجوا كيف هذا الخارج خرج من مخرج غير معتاد فلا ينتقض به الوضوء في مذهب الامام مالك لانه لا يلمكه الانسان يعني يخرجوه يعني من تلقاء نفسه قالوا على سبيل الصحة والاعتياد يخرج به صاحب السلف فان صاحب السلف يخرج منه البول أو الريح من غير أن يملك هو لانه يخرج رغم أنك. لهذا أهل... قال اهل العلم اذا استنكح صاحب الثلث يعني اذا جاءه الثلث بكفره فانه لا يلتفت إليه وإنما يتوضا عند دخول الوقت ثم لا يلتفت إلى ما خرج منه بعد ذلك ويجوز له أن يصلي بذلك الوقت واضح يعني اذا كان انسان صاحب ثلث يقطر منه البول أو مستنكح في خروج الريح أو خروج المذي بكفرة بحيث لا يملكه هو في هذه الحاله إذا دخل الوقت وسمع الأذان توضأ ثم دخل المسجد وصلى ولا يبالي بما خرج منه هذا القول الأول في مسألة ما خروج الدم أو الخير أو غيره وأن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إذا كان أو إذا سال سيلانا فانه ينقض الوضوء وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة وقاسوا هذا على المستحاضه التي يخرج منها دم كثير لا يرقى لا ولا ينكف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضه أن يعني تتحطر لذلك وان تتوضا لكل صلاه قال انما ذلك عرق فاذا, فإذا جاءت الصلاه فتوضاي وصلي قالوا وهذا يدل على ان سيلان الدم ناقض للوضوء والصحيح ان هذا قياس مع الفارق والله تعالى اعلم ثم قال رحمه الله تعالى عن, عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا وذكرنا أن هذا نحمول على الغفوة أو على النعاس وعلى يعني يعني أكثر تقدير أن هذا قبل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم ناقضا بنفسه والله تعالى أعلم قال رحمة الصف أخاذ مؤمنين الصف قال وللسائد عفوا أذكر لكم يعني اختلاف أهل العلم في الخارج من الإنسان وهو على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أقوال اقوى القول الأول أن يعتبر الخارج والمخرج وهذا مذهب مالك كما ذكرنا أن يعتبر الخارج والمخرج وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن كان معتادا فإن كان معتادا و إن تقضى وضوءه فإنه يجب عليه فإن كان معتادا يعني الماء الخارج وعلى سبيل الصحة والإعتيال فإنه يجب منه الوضوء وأما إن لم يكن المخرج معتادا أو الخارج معتادا فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء قول الثاني راعوا الخارج النجس من أي مخرج يعني أن يخرج شيء نجس من الإنسان من أي مخرج ولهذا قالوا بانتقاض الوضوء بالرعاف وبالقيح وبغيرها لأن هذه الأشياء نجسة عندهم فما دام أنها خرجت من الإنسان فيجب منها الوضوء وهذا مذهب أبي حنيفة والقول الثالث راعى الخارج المعتاد راعى الخارج المعتاد من أي مخرج خرج يعني خارج المعتاد فقول الوغائر إذا خرج من أي مكان من الجسم فإنه يجب منه الوضوء وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله نعم يعني نكتفي بهذا القدر وسبحان الله وبحمده أسهل أن لا إله إلا الله.